y السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم آمين آمين في هذا درس إن شاء الله من سلسلة وقرآن انفرقناه تلك السلسلة التي نسعى فيها جميعا إلى تدبر القرآن وتبين معاني القرآن أملا في القرب من الله عز وجل وأملا في العمل بما أنزله الله سبحانه وتعالى ولما كان العمل بما أنزل الله سبيله هو تدبر هذا القرآن كانت هذه السلسلة اليوم تتم ان شاء الله لآية التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم نعم في سياق ترسير الايات وتدبر هذه الآيات كنا قد عرضنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأحمد في المسند وابن حبان في صحيحه والبهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة وكنا قد وصلنا إلى نهاية قصة جريج العابد والحقيقة ان ده كان في معرض قول الحق سبحانه البيان قول الحق سبحانه وتعالى أولئك سيرحمهم الله وعلشان نبين العلاقة بوضوح بين الحديث الشريف وبين هذا المقطع من الآيات يعني هنلقي نظرة بسيطة كده على معنى وبيان قول الحق عز وجل أولئك سيرحمهم الله الحقيقة بقول الحق سبحانه وتعالى أولئك سيرحمهم الله هذه السين في سيرحمه تسمى في اللغة السين لاستقبال والعلماء أفادوا بأن هذه السين للتوكيد الشديد والحقيقة معنى الاستقبال الاستقبال يعني ما سيأتي يعني, يعني كما تقول سأفعل فمعنى الاستقبال في قول الحق سبحانه سيرحمهم الله هي فيها الحقيقة تشعر فيها بطمأنة يعني أن الله سبحانه وتعالى يطمئن من يحملون هذه الصفات من المؤمنين والمؤمنات على المستقبل وكأنه بعد أمان وتوفيق الحاضر يعني هو المؤمن لا يستطيع أبدا أن يؤدي ما عليه إلا بتوفيق الله عز وجل وتوفيق الله عز وجل لدى جزء من رحمة الله عز وجل فكأن, فكأن المؤمنين والمؤمنات إذا, إذا ما توفرت فيهم شروط الإيمان وكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وكان بعضهم ولي لبعض للبعض الآخر وكانوا يقيمون الصلاة وكانوا يؤتون الزكاة وكانوا يطيعون الله ورسوله فإن من أعانهم على كل هذه الأعمال هو الله وأن هذا من باب التوفيق الأعظم وأن هذا لا يتأتى أبدا كل هذه الأعمال لا تتأتى أبدا إلا إن كانت بتوفيق الله عز وجل وهذا التوفيق هو ما نسميه الرحمة ابتداء يعني توفيق ربنا ليك للطاعة ده من الرحمة وتوفيق ربنا ليك بالهداية ده من الرحمة وتوفيق ربنا ليك بالبعد عن المعاصي معاصي الله عز وجل ده من الرحمة وتوفيق ربنا ليك باتباع السنة المطهرة ده عين الرحمة فكأن المؤمنين بعبادتهم تلك وبأعمالهم تلك قد وفقوا برحمة الله عز وجل إلى العمل الأعظم العمل العظيم الذي يؤدي بهم في النهاية إلى الرحمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله أولئك سيرحمهم الله وكأن الله سبحانه وتعالى يقول قد رحمتهم في الدنيا بتوفيقي إلى الطاعة توفيقي إياهم إلى الطاعة وفي ذلك وفي هذا التوفيق اشار لما ينتظرهم من عظيم الرحمة في الدنيا وفي الآخرة فكأنه طمأنهم على الحاضر بتوفيقهم إلى الحق والخير وكانه أيضا يطمأنهم على المستقبل بعد طمأنة الحاضر على ما يدخر لهم سواء في الدنيا أو بعد ذلك في القبر أو في جنة المأوى بعد الحساب والعرض على الله عز وجل فكأن هذه السين فيها طمأنة للمؤمنين على أعمالهم بعدما اطمأنوا وعلموا أن هذا العمل الذي يعملون ما هو إلا بتوفيق الله عز وجل ورحمته ولذلك كان الشكر واجبا على كل مسلم ومسلمة ابتداء لأن الله وفقه للإسلام ولذلك يقول الحق عز وجل فمن يورد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام فإذا شرح الصدر للإسلام نعمة عظيمة جدا بل هي أعظم النعم على الإطلاق فالإنسان المسلم بتوفيقه إلى الإسلام يجب عليه أن يشكر الله عز وجل فلو لم يكن في طاعة الله وعبادته سوى شكر الله على نعمة الإسلام لكفى به ثم بعد ذلك يجب على المؤمن أن يدرك أنه مع كل توفيق له في عمل صالح من أوامر الله أو ابتعاد عما نهى الله عز وجل عنه في كل منها توفيق خاص من الله عز وجل وكل توفيق من هذه التوفيقات تحتاج إلى الشكر تباعا وذكرارا ومراررا فلذلك على المؤمن أن يدرك انه اذا وفق لعمل صالح عليه ان يشكر الله عز وجل ان هذه رحمة عظيمة جدا فاذا ادرك المؤمنون ذلك علموا انهم في رحمة ثم اذا اتى الله عز وجل فقال لهم اولئك سيرحمهم الله علموا ان هذه الرحمة استمرارا للرحمة الاولى ولكنها تختلف في في النوعية فالرحمة الاولى كانت بالتوفيق والرحمة الثانية والرحمة الكبرى هي الأجر والثواب والجنة إن شاء الله المدخل ده الحقيقة كان لابد منه علشان نقدر ندلف إلى الحديث ونكمل هذا الحديث عشان نعرف الصلة والعلاقة بين الاثنين وبعضهم في قول الحق سبحانه وتعالى أولئك سيرحمهم الله احنا بنتعرض في الحديث لنمازج من أهل الطاعة والتقوى والعبادة من المؤمنين من ضعاف المؤمنين الذين لا يأبه لهم الناس فإذا كان هؤلاء قدرهم عند الله عز وجل عال وكبير فده يديك فكرة يعني إيه سيرحمهم الله يعني إذا كان هذا القدر في عظيم تقطير الله عز وجل لهؤلاء على رغم من فقرهم او حاجتهم او ضعفهم الا انك تستطيع ان تتبين قدرهم العالي عند الله عز وجل حتى في الدنيا من الاحداث التي تمر بك في الحديث تلمح هذا القدر العظيم لهؤلاء عند الله عز وجل وده يبين لك يعني ايه سيرحمهم الله اذا كان بيانالهم رحمة الله عز وجل وهم في الدنيا على قيد الحياة فما بلك بما خبئ لهم وما ادخراه له الله لهم في في الآخرة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فالحقيقة إنه إن هذه النمازج في الحديث واضحة جدا يعني وإحنا كنا انتهينا من قصة جريج العابد هنكمل الحديث ان شاء الله بس هقولك على بعض الملامح البسيطة كده في هذا المقطع من هذه الآية أولئك سيرحمهم الله الحقيقة ان استخدام السين في سيرحمهم في صورة التوبة مناسب جدا لجو الصورة كلها يعني أنت لو تأملت الصورة كلها كده هتشعر بأن مسألة الاستقبال دي متكررة في هذه الصورة يعني مثلا هديك أمثلك تبسيطة رب سبحانه يقول في بداية الصورة فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه لو تأملت فإذا سلخ الأشهر الحرم دي مسألة وقت نزول الآيات سابقة أم لاحقة يعني ربنا بيتكلم عن شيء حيحصل لسه ولا شيء حدث خلاص لا فإذا سلخ الأشهر الحرم يعني إذا مرت الأشهر الأربعة التي أعطاها الله مهلة للمعاهدين من المشركين فاقتلوا المشركين إذا استمروا على شركهم ناقدين لعهدهم فده يشير إلى الاستقبال يعني لما سيأتي ثم قول الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى سيحلفون بالله لكم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجز سيحلفون ده برضو من باب الاستقبال يقول الحق سبحانه وتعالى في نفس السورة أيضا وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يرقب من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون إذا ما أنزلت سورة يعني إذا أنزلت سورة ده برضو في الاستقبال ده فيما سيأتي فيما يستقبل من احداث ثم يقول الله أيضا سبحانه وتعالى في نفس السورة كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة وإن يظهروا عليكم يعني لو حصل وظهروا عليكم وأصبحوا ظاهرين عليكم أي انتصروا وتغلبوا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا يعني لا يقيمون وزنا لا لقرابة ولا لمعرفة ولا لسابق عهد كل دي أحداث تشعر فيها أنها أحداث مستقبلا على سبيل المثال أيضا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة لو خرجوا، يعني إذا خرجوا فيكم وده يشر للإستقبال أيضا فمسألة أولئك سيرحمهم الله تجعل إيه؟ تجعلك تشعر بأن هذا مناسب تماما لسياق الصورة يعني الصورة كلها بتتكلم في, في رب سحوط على بيقوم بتعريف المؤمنين على ما سيأتي من أحداث وعلى ما يدور في نفوس الناس ونفوس المنافقين وإخبار تفصيل للبواطن فيما في بطن الإنسان وبيانا لمعجزة الإخبار بالغيب يعني إخبار بالمغيبات والغيب ده معجزة ربنا بيبين هذا بيانا شافيا واضحا لكل ذي علم ولكل ذي لب كما أنه إعانة للمؤمنين يعني انت لما تعرف إيه, ايه اللي في باطن ونفوس الناس ويعرفك ربا سبحانه ايه اللي ممكن يأتي من احداث ويضرب لك الامثال بانه اذا حدث كذا كان عليك ان تفعل كذا وكذا فده طوعا اعانة كبيرة جدا للمؤمنين على شؤون حياتهم ودينهم كأنه بيكشف لهم يعني اكثر ما خفي عنهم فدي رحمة عظيمة جدا جدا وكلها تناسب الاستقبال تناسب ما سيأتي من احداث فتشعر ان السياق الصورة كله بيضور في فلك واحد كمان هو حج عليهم يعني إذا, اذا رب العزة تعالى فصل لك كل شيء بهذه الكيفية وبهذا الوضوح فان بعد ذلك انت نكثت, نكثت عن دين الله عز وجل او تأخرت عن دين الله عز وجل قامت عليك الحجة بذلك فده يشير لمعنى الاستقبال في قوله تعالى ساء سا أولئك ساء يرحمهم الله كما هذا الاستقبال والتوكيد في إشارة لطيفة أوي وكأنه يقول أولئك سيرحمهم الله وكأنه يقول أنه بعد هذه الرحمة المتوقعة والقادمة التي سيرحم الله بها عباده المؤمنين ليس بعد هذه الرحمة عذاب أي أنها ستستمر رحمات متتالية متتابعة بعد كده لا نهاية لها وكأنه لا عذاب بعد هذه الرحمة إذ أنك لو لو قلت أن هناك رحمة ما فقد يتوقع أو قد يتصور أن بعد الرحمة قد يكون عذاب أو قد تتوقف الرحمة بعد ذلك أو قد يكون لها زمن معين أو يكون لها توقيت معين أو مرتبطة بحدث معين أو بواقع معين لكن سيرحمهم الله هذا الاستقبال المفتوح يشير أن هذه الرحمة ستمتد ولم تنتهي وبالتالي يحصل نفي كامل لاحتمال ولو حتى 1% أن يكون فيه اي عذاب او اي انقطاع لهذه الرحمة فيما بعد ودي اشارة لطيفة جدا حقيقة من معانيها ايضا وكأنه مقابل لما سيفعلون يعني رب سبحانه وتعالى امرك بان انت ان المؤمنين يكونوا بعضهم اولياء بعض نعم وأمرهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا وينهو عن المنكر وأمرهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وأمرهم أن يطيعوا الله ورسوله كأنه يقول من فعل ذلك كان من المؤمنين والمؤمنات واستحق رحمة الله عز وجل فكأنه بيقول ما ستفعلونه من استجابة لتلك الأوامر سيقابل برحمتي في الدنيا والآخرة فكأنه استقبال لاستقبال كمان في معنى برضو لطيف ايضا انه اذا اعتبر معنى الاستقبال في قوله سيرحمهم الله ففيه دلالة على انهم انفعلوا ما يأمرهم الله به فهذا دليل يعني على شدة تصديقهم لوعد الله عز وجل يعني كأن, كأن المؤمن لو سمع ان الله سبحانه وتعالى يقول من يفعل ذلك سيرحمه الله فاذا فعل كان ذلك دليلا على أنه مصدق لما قاله Allah عز وجل يعني إزاي أنا ارضى حالك شوي يعني لو أنا قلت لك سأعطيك كذا وكذا إذا فعلت كذا وكذا لو أنت فعلت اللي أنا قلته تبقى أنت مصدق لوعد ليك ولله المثل الأعلى يعني أنا قلت لو أنت عملت كذا وكذا سأعطيك كذا وكذا لو أنا لحظت أنت arhamalte فعلا اللي أنا قلت عليه يبقى كأنك مصدق تماما لوعدي ولذلك إذا سمعوا قول الله عز وجل أولئك سيرحمهم الله ففعلوا ما أمرهم الله به ابتداء كان ذلك دليلا قاطعا على أنهم يصدقون الله عز وجل كل التصديق دي بعض المعاني اللطيفة اللي في, اللي في قول الحق سبحانه وتعالى أولئك سيرحمهم الله علشان بقى ناخد النمازج اللي ممكن تبين لك مين هم دول وشكلهم يبقى ايه وايه دليل الرحمة اللي ربنا بيوعد بيها دي وايه ايه معنى الرحمة دي وايه ايه الأدلة عليها او الشواهد اللي ممكن تكون عليها حتى في الدنيا قبل لقاء الله في الاخرة فان شاء الله احنا هنكمل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشان تعلم برضو ان ما قرآن انفرقناه احنا بندله في الى التدبر وقراءة آيات الله عز وجل من خلال سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه إذا وجد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم دليلا صحيحا على معنى الايات فلا يصح أبدا أبدا الالتفات عنه لغيره أبدا بأي حال من الأحوال كنا قد توقفنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكما قلت لكم هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم وأحمد في المسند وابن حبان في صحيحين والبيعقية في الشعب عن أبي هرية رضي الله عنه سأقرأ الحديث سريعا حتى أصل للمقلات الذي توقفنا فيه إن شاء الله قبل ما نبدأ في الحديث إن شاء الله في حد عنده سؤال في الجزئية اللي احنا قلناها في هذا المقطع وإحنا ما استوفق طح حقه الحقيقة لأنه في كلام كتير قوي في المقطع ده لكن أنا عشان ما ضيعش فرصة ربط باقي الحديث بالمقطع فأريد أن أخليه حاضر في ذهنك جدا ان شاء الله وقريب منك جدا علشان تربطوا بين كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في حد عنده سؤال في اللي احنا قلناه الحمد لله نقرأ الحديث ان شاء الله روى الامام البخاري والامام مسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لم يتكلم في المهد الا ثلاث عيسى بن مريم صاحب جريج وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعطا فكان فيها <تصفيق> فأتته أمه فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريش فقال يا رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاة الفانصرف فلما كان من ال vad وهو يصلي فقالت يا جريش فقال أي رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاة فلما كان من ال أتته وهو يصلي فقالت يا جريش فقال أي رب أمنا صلاة وأقبل على صلاة فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه الممسات فتذاكر ذلك فتذاكر بني إسرائيل جريجا وعبادته وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت إن شئتم لأفتننه فتعرضت له فلم يلتفت إليه فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت هو من جريش فأتوه فستنزلوا وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك قال أين الصبي فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي فصلى فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك قال فلان رأي فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب قال لا أعدوها من طين كما كانت ففعلوا إلى هنا ينتهي الصوت في مشكلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صوت كويس كده اعيد الحديث تاني ولا ولا انتسمعته طبعا ففعلوا كنا قد توقفنا عند هذا حد نقبل الحديث ان شاء الله يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودينا صبي يرضع من أمه يعني بينما كان صبي اي طفل صغير يرضع من امه خلي بالك بقى انا عايزك تنتبه لكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اي بينما كان صبي بين صبي يرضع من امه ليه بيقول يرضع من امه اولا صبي عشان تعرف ان هو صغير في سن الرضاعه خلي بالك بقى يرضع علشان تعلم انه في اشد احوال ما يلهي صبي في مثل هذا السن عن اي شيء اخر يعني الرضاعة من اشد الاشياء التي تلهي الصبية عما حولها فكأن كل الاسباب اللي ممكن تخلي الصبي ينتبه الى غير الرضاعة كلها منفية يبه هو صبير صغير لا ينتبه الى ما يدور حوله والحاجة التانية انه يرضع اي انه في اشد حالات التلهي عما سوى ذلك لاحظ بقى الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يرضع من امه يعني ذكر امه في ذلك علشان تعلم شدة الارتضاط النفسي والعاطفي اللي موجود بين الولد والام وكأنه ربط الولد بامور لا يمكن معها ابدا انك تتوقع انه ممكن ي... هو يلتفت عما هو فيه يبقى هو من ناحية طفل صغير في سن رضاع من ناحية ثانية هو يرضع اي في اشد حالات التلهي عما سوى ما هو فيه الحاجة الثالثة انه يرضع ليس من اي امرأة لكنه يرضع من امه اي بهذا الرباط العاطف النفس العميق يعني الطفل يكفيه حتى لو لم يكن يرضع يكفيه حضن امه يعني حضنه امه ده هو لا يتحلف عنه بسهولة مع الرضاء يبقى دي الحاجة التانية اللي هو الغذاء الاكل اللي هو الحالة جوعي يعني شديد الحاجة التالتة ان هو صبي لا يدرك ما حوله حتى ينصرف عما هو فيه اليه يبخلي بالك من كلام انا عايزك تنظر لالفاظ النبي صلى الله عليه وسلم واستخدامات كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب رجل راكب على دبة فارهة وشارة حسنة مر أمامهم رجل الرجل ده راكب على دبة فارهة أي دبة حاذقة نفيسة وشارة حسنة أي في هيئة جميلة مشرقة. يبقى الرجل ده فيه ثلاث صفات مهمين جدا خلي بالك من كلام النبي صاصر اولا راكب معناها ان هو راكب باردته يعني هو معتلي هذه الدابة وراكبها باردته يبقى فيها اشارة لان الرجل ده ذو صحة جيدة ليس عليلا ليس مريضا اي ليس محمولا انما هو راكب باردته يبقى هو راكب وهو مش بحاجة للركوب يعني زي الانسان اللي بينتقل من مكان لمكان كده بسيارته هو يستطيع ان يمشي لكن ركوبه للسيارة نوع من الرفاهية نوع من الطرف يعني فهو كأن الرجل بصحة شيدة ده اولا خلي بالك كده دبة فارهة فارهة اي حاذقة نفيسة وده يشير الى انه رجل غني يبقى دي الصفة التانية وشارة حسنة الرجل في هيئة جميلة مشرقة وده يشير الى الجمال والرجل يتمتع حباه الله عز وجل بجمال في الخلقة يبقى الرجل يتمتع بتلت صفات كلهم احلى من بعض الحقيقة صفة الصحة وصفة الغنى وصفة الجمال الصفات يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله خلي بالك هذه الصفات ليه النبي سعسان بيذكرها لان هذه الصفات لا ترد يعني اذا انسان ااا يعني يعني انت وريته انسان بهذه الصفات وقلت له تتمنى تكون مثل هذا الرجل لا يمكن انه يرفض ابدا لا يمكن ان هو يرفض مثل هذا ابدا بحالي انا تامل كلام النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم فقالت امه اي ام الصبي حينما مر الرجل هذا الرجل الراكب على دابة فارهة وشارة حسنة فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا خلي بالك بقى اللهم اجعل ابني مثل هذا ترد فعل من أم بسيطة شايف رجل فيه صفات كثيرة طيبة فتمنت لابنها مثل هذا فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الثادي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فترك الثادي وأقبل إليه أي للرجل فنظر إليه أي إلى الرجل خلي بالك بقى من الثلاث حاجات دي فترك الثاني دي نمرة واحد وأقبل إليه أي إلى الرجل دي نمرة الاتنين فنظر إليه دي ثلاث فقال يبقى الولد عمل شف عمل كم حاجة بقى خليك معي بقى كده يبقى الولد الأول سامع كلام الأم خلي بالك بقى من المعجزة اللي فيها يعني انت ممكن تتبين المعجزة في ان الولد هيتكلم بعد كده على سن الحديث بيتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الاول قال لم يتكلم في المهدي الا ثلاثة فانت متوقع ان الطفل ده هيتكلم لكن الحقيقة المعجزة مش في انه تكلم بس المعجزة فيما قبل ذلك انظر كده الولد سمع الاول قول الام وإلا فهو ترك الثدي بعد سماعه كلام الام طبعا طفل في السن دي عشان يسمع كلام الام دي دي, دي معجزة لوحدة سمع كلام الام وطبعا لابد ان هو فهم هذا الكلام يبقى هو سمع الاول وفهم الام تقصد ايه وبعدين فكر لان الترتب على هذا التفكير تصرف ايه التصرف اللي ترتب عليه ان هو ترك الثادي يبقى هو تفكر يبقى هو سمع وفهم وفكر وبعد ذلك فعل فترك الثادي وبعد ما ترك الثادي بدأ ياخد بأسباب تقييم الموقف بقى. خلي بالك أن عاجز تنظر هو عمل كم حاجة يعني هو بعد ما ترك الثادي بدأ ينظر بأسباب تقييم الموقف لما ترك الثادي يعني كنه بينتبه بقى اللي قوله يعني يطرر قاليته ده صح والغلط هو بقى بصدد دلوقتي أنه هو يتبين بقى قاليته ده صح ولا غلط فأقبل إليه يعني بدأ يتطلع ناحيته كده علشان يدرسه بقى خلي بالك فنظر إليه أحد الأسباب اللي هتخليه يتفحص هذا الرجل بعد الاقبال على الرجل عشان يتفكر فيه هو أني وانظر إليه عشان يتأمله وانظر بقى كم حاجة عملها الولد طيب لغاية هنا احنا فاهمين الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الخمس ستة حاجات اللي الولد الصغير عملهم طيب انظر بقى للجاية دي فقال اللهم لا تجعلني مثله طيب هو لما قال اللهم لا تجعلني مثله هل مجرد انه هو قال اللهم لا تجعلني مثل ده معناه انه هو لما نظر الى الرجل علم ان هذا الرجل لا يجب عليه ان يتمثل به او هذا الرجل لا يصلح ان يكون قدوة او لا يتمنى ان يكون مثله او ان الله يستجيب لدعايا الام كيف عارف ذلك يعني كيف عارف الطفل ذلك يبقى هو اخذ بكل الاسبال خلي بالك الطفل في السن دي ربنا سبحانه وتعالى الهمه انه هو يسمع الاول خلي بالك بعد معي وبعدين يفهم وبعدين فكر وبعدين فعل بترك الثدي وبعدين توجه إليه ليتدبر الأمر وبعدين نظر ليتأمل وبعد ذلك نطق فقال اللهم لا تجعلني مثله قبل ما ينطق الجملة دي أقول لك أنا بقى حاجة سبعة أو تم نفقيهم أنه تلقى وحي من الله عز وجل وإلهام من الله عز وجل أن هذا الرجل لا يصلح للاقتداء به وليس من الخير أن يستجيب الله عز وجل لمثل لهذا الدعاء لأنه لا يمكن يعرف من مجرد شكل الراجل من مجرد شكل الراجل أن الراجل ده لا يصلح أنه يتمثل به يعرفها زي دي؟ ده أمر غيبي فلابد أنه في المرحلة اللي سبقت كلامه مباشرة بعد أخذه بكل الأسباب أنه هو إيه؟ تلقى إلهاما من الله عز وجل أو وحيا من الله عز وجل يبقى دي الأشياء اللي حصلت في التلات أربع كلمات اللي قالهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فانظر إلى كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخليك فاكر بكلمة فترة كثادي لأن هيجي موقف ثاني هيختلف التعبير اللي هيخرج من النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني هيجي قدام شوية نفس المعنى لكن بتعبير آخر فما تنساش دي علشان نربط لتنين ببعض فقال اللهم لحظ ان الام لما جات تدعي قالت اللهم تجعل ابني مثل هذا فالولد بعد ما عد المراحل دي كلها قال اللهم برضو بنفس الطريقة اللي قلت بها الام وكأنه بيكافئ كلام الام يعني كأنه بيرد على كلامه يعني هو كان ممكن, كان ممكن كلامه يكون ازاي يعني كان ممكن بعد كل ده كلام يكون ازاي يا ام لا تدعي بمثل هذا مثلا كان ممكن يقول لها كده لكنهم قالش كده هو وجه كلامه الى الله عز وجل على طول فقال اللهم وكأنه مكافأة لكلامها يعني مقابلة لكلامها هي دعت ربنا فانا دعت ربنا انا كمان يعني هي دعت ربنا بشيء فانا دعت ربنا بشيء تاني وكأنه بيختصر المسافة ليه, ليه بقى خلي بالك من, الـ من, الـ من الفكر العظيم جدا هو لو قال يا امي لا تدعي بهذا الدعاء فكأنه ينتظر ان الام تستجيب فاذا استجابت الام قالت حاضر يا ابني مسلا ولم تدعو هذا الدعاء ودعت بدعاء اخر حدث المطلوب هو اختصر كل المسافة دي في دعاء الله مباشرة عز وجل فقال اللهم لا تجعلني مثله كأنه عمل الخمس ست خطوات دول في خطوة واحدة انظر بقى اي هذا يعني اي صبي هذا لا اقول اي صبي هذا الحقيقة لكن يعني اقول انظر لعظمة الله عز وجل ننظر لقدرة الله على السلام ده اللي نقدر أقوله يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم أقبل على ثديه يعني أقبل على الثدي الذي تركه اللي هو ثدي أمه يعني. اللحظ بقى كلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم نسب الثدي إليه وكأن الولد متعلق به التعلق الشيء بما يملك يعني أقبل على ثديه ما قالش أقبل على الثدي الأقبل على ثديه وكأنه أقبل إلى أشد شيء متعلق به وفي دي تأكيد من النبي محمد صلى الله عليه وسلم على مسألة اللي قلناها الأول ان هو في شدة التلهي عن أي شيء تاني نعم عن طعامه نعم. هو الحقيقة أن مسألة أقبل على ثديه دي أو ثدي أمه هي المسألة فيها اكتر من الاطعام يعني ثدي الام بالنسبة للطفل الرضيع ليس مجرد اطعام ده دي علاقة حقيقية يعني يعني دي علاقة عميقة جدا علاقة نفسية وروحية علاقة يعني بتحمل وراء الدم واللبن واللحم النفس والروح والعقل والترتيب والنمو يعني كل احداث النفس الحقيقة بتنبني في مس... من ابتداء من بعد الولادة في مسألة الرضاة فالمسألة أكبر من مغرد لطعامه عشان تعلم معنى شدة تلهي الولد بمسألة علاقت... علاقته ب... بثدي أمه ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع فجعل يرتضع خلي بالك بقى من الكلام يعني الولد جعل على يرضع يعني بنهم وكانه لما ترك الثدي في المره الأولى أقبل عليه بنهم شديد ودي في اشاره لشده الجوع اللي كان فيه الولد قبل ذلك الحقيقه ثم قول الابيصا ثم ثم دي في بتفيد التراخي يعني ثم يعني فيها دايما مسافه وزمن بين الفعل الاولاني والثاني يعني لما قول دخل محمد فعلي ثم أحمد علمنا ان علي دخل مباشرة بعد محمد وإن أحمد تأخر عنهما وإن أحمد لنقل ثم أحمد أي أحمد تأخر عنهما في الدخول فلما قال ثم أقبل يعني خد وقت شوية لغاية ما أقبل على الثادي ما أقبلش مرة واحدة على الثادي وكأنه كان بيوريك ان الولد لما اطلق هذا الكلام ده مش كلام محطوطه على شفته كده وخلاص يعني, يعني تعرف سبحان الله العظيم هو في, في, في معنى جميل اوي خطر لي حالا دلوقتي بس يعني انا بكلمكو دلوقتي هو لما اتأخر شوية في الكلام ليه اتأخر شوية في الاقبال على الثادي بعد الكلام اللي قاله وكأنه بيوريك أن الكلام اللي قاله ده مش طالع كده وخلاص يعني يعني مش, مش مجرد كلمات ألقية على شفة الولد وخلاص تعارف هيه لو مجرد كلمات قلقاها الله سبحانه وتعالى على شفتيه لنصرف الولد إلى الثدي بمجرد انتهاء الكلمات يعني كأنه زي الآلة زي المكنة كده زي الآلة خلصت اللي عليها فبتنتقل لللي بعديه إنما الفترة اللي انتظرها بعد الكلام وكأنه بينظر في رد فعل اللي حواليه يعني كأنه مثلا بينظر إلى أمه وبيشوف رد فعلها على, على الكلام اللي قاله وبيتأمل فيه فانك تشعر ان هو فاهم هو بيقول ايه او كأنه يعني تماما ويقصد تماما كل كلمة يقولها وده معنى عظيم جدا جدا الحقيقة طيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم على فكره الوقت اللي انا بستعارف ان انا اسف طبعا على الوقت ده لكن انا يعني بكتب ال ال المعنى اللي افادته كلمة ثم فجعل يرتضع انصر بقى يقول ابو هريرة رضي الله عنه قال تنظر كده فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده من اللي بيقول سيدنا أبو... أبو هريرة بيقول إيه فكأني أي أبو هريرة أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه فجعل يمصه تاني كده فكاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابو هريره حينما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى قوله فجعل يرتضع قال ابو هريره فكاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه باصبعه السبابه في فيه فجعل يمصها يعني يعني سيدنا ابو هريره والنبي صلى الله عليه ده سيدنا ابو هريره نظر النبي صلى في اللحظه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يحكي ارتضاع الولد يعني يبيين لك الولدェ كان بيرضع ازاي فوضع النبي صلى الله عليه wygląda أسبوعه السبابة أسبوع النبي صلى الله عليه وسلم في فيه أي في فم النبي صلى الله عليه وسلم في فم نفسه فجعل يمصه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمص أصبعه كأنه يبين لسيدنا أبي هوذايره كيفية ارتضاع الولد الولد بيرضع ازاي يعني صلى الله عليه وسلم طب اة الحكمة من الماقف ده يعني خليك معايا كده نتامل ليه النبي صلى الله عليه وسلم حط ااا في فيه سبابته فيه يمصها لماذا اولا علشان الرؤيه غير السمع يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي وانت بتسمع فلما يبين لك بتفصيل حركي تراه بعينيك ممكن انت ايه تدخل للحديث بقوة اكتر يعني كأنه انت لا تسمع فقط لكنك كأنك ترى ايضا يعني كأنك ترى ايضا نعم ثم في معنى تاني جميل جدا للفعل النبي صلى الله عليه وسلم ده بيده كأن النبي صلى الله عليه وسلم يزيل توهم المجاز يعني ايه يعني عشان محدش يقول ايه ان الطفل ده ما كانش طفل حقيقي مثلا الطفل ده كان, كان حاجة كده ربنا خلقها في الوقت دوت وقالت الكلمتين دول وكانت معجزة خاصة كده وامتهت القصة, وامتهت القصة واختفى بعد كده او عشان ما حصلش توهم ان يكون الارضاع ده ارضاع مش, مش حقيقي يعني مش ارضاع حقيقي ده, ده, ده بس موقف كده علشان تتحقق به ان الولد يتكلم فعلشان النبي صلى الله عليه وسلم يزيل توهم كل الاوهام دي وكل المجاز دي حط صبعه فيه علشان يبين لك ان الارضاع ده وان مص الولد لثدي امه كان ارضاعا حقيقيا وانه طفل حقيقي طبيعي تماما وان امه هي امه فعلا وليس هناك مجاز اطلاقا في هذه الرواية فده ممكن يكون سبب مهم جدا لمثل هذا الفعل الذي فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومروا بجارية أي مروا بفتاة مين اللي مروا الولد وأمه يعني الولد وأمه مروا بجارية وهم يضربونها هم اللي هم مين القوم يعني لم ألهم وهو إحنا ما نعرفش هممين أصلا فكأنه يسفه هؤلاء القوم يعني لم يأبه لهؤلاء القوم ولم يقم لهم وزنا فقال وهم يضربون هم تبتعرش هممين وكأنهم ناكر على قيمة لهم يعني ما ألش القوم الفلانيين مثلا هم من قاموا بضرب الجارية لكن سفها القوم سفها القوم ولم يقم لهم أي وزن وذلك لأنهم ظالمون ومروا بجارية أي الأم والرضيع وهم يضربونها أي القوم ويقولون زنيتي سرقتي يتهمون هذه الجارية بأنها إيه؟ زنت وصرقت وهي تقول الجارية حسبي الله ونعم الوكيل خلي بالك بقى من المعنى هنا يقولون زنيتي سرقدي وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل ايه معنى قولها حسبي الله ونعم الوكيل الحقيقة قولها حسبي الله ونعم الوكيل ده يدل على حاجة كثير جدا اولا من هي في هذا الموقف وتضرب ويقال لها زنيتي سرقدي اول حاجة المفروض ان انت تتوقع انها تعملها انها تدافع عن نفسها يعني أي تقول لم أزني لم أسرق تدافع عن نفسها يعني دي أول حاجة المفروض أن تتوقع أنها المفروض تعملها يعني. لكن هي لم تفعل ذلك فده دليل على أنها لا تدافع عن نفسها الحاجة الثانية صفة الثانية في قول حزبي الله ودعم الوكيل أنها لم تجزع يعني لم يخرج منها صوت أو, أو, أو, أو فزع أو صراخ وما إلى ذلك فهي لم تجزع الحاجة الثالثة انها لم تتشك الى احد فلم تشتكي الا الى الله عز وجل وهذه الصفات الثلاثة دلالة على الصبر الشديد جدا وعلى الحكمة في الصبر وعلى الفقه في الصبر يعني من يفعل ذلك هو الذي يعلم قدر الصبر في الشرع يعلم قيمة وقدر الصبر في الشرع اي انه فقيه في ذلك فهذه الجارية وهذه الجارية على علم وهذه الجارية لم تجزع هذه الجارية لم تدافع عن نفسها هذه الجارية لم تشكو إلا إلى الله حز وجل فدي صفات استخررناها من قول النبي عنها وهي تقول حسبي الله ونعم الوفي فقالت أمه أم الرضيع اللهم لا تجعل ابني مثلها اللهم لا تجعل ابني مثلها منذ بالقول للنبي صلى الله عليه وسلم فترك الرضا فترك الرضا ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها ترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فترك الرضاع ولم يقل فترك الثادي خلي بالك بقى الفرق بينهم, الفرق بينهم إيه؟ ننظر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ترك الثادي يستلزم ان هو حاجة من يا إما كان الكلام ده ترك الثدي يعني ايما كان في بداية الرضاعة خلص في اول الرضاع فهو يادوب يعني ماسك في الثدي امه فالما ترك ترك الثدي وولما يقول ترك الرضاع لانو لم كان لسه نهمك في ايه في الرضاع فالف الاول ترك الثدي كمان ان ترك الثدي يشمل حاك دي يشمل ترك الرضاع بالثم وترك الثدي باليد يعني الطفل عادة يعني يضع يده على ثدي امه حين يرضى فاذا ترك الثدي فكانه بعد يده عن ثديها ثم ترك الرضاع اي بعد فاه عن ثدي الام ففي فرق من الاثنين في مسألة ترك الرضاع وترك الثدي في المره الثانيه زي يشير ترك الرضاع يشير أنه كان منهمك في الرضاعه اي كان في منتصف الرضاعه واشتد الجوع فبسبب ترك الرضاع هنا اولى من قوله ترك ترك الثدي في بدايه في الموقف الأول في الموقف الاول ترك الثدي مناسب جدا لبدايه الرضاعه ولاحاطه الولد بيديه ثدي الأم وترك الرضاع في المره الثانية مناسب جدا للانهماك في الرضاعه ونظر إليها أي إلى الجارية فقال اللهم جعلني مثلها طبعا ده ينطبق عليه نفس اللي احنا قلناه نفس الترتيب والتفكير والتدقيق والنظر والتأمل والوحي ثم القول نفس الكلام اللي انطبق على الرجل الأول طيب انظر بقى القول النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة ان هو اهتمام الطفل الصغير يعني في نقطة مهمة اوي اوي انا عايز اقول لك عليها خلي بالك منها اوي قواتل أو بك اهتمام الطفل بنفي الدعاء الاول كان اكثر من اهتمامه بنفي الدعاء الثاني يعني ايه يعني الدعاء الاول الام قالت فيه ايه اللهم اجعل ابني مثله فقال اللهم لا تجعلني مثله خلي بالك بقى في المرة التانية هي قالت اللهم لا تجعل ابني مثله فقال اللهم اجعلني مثلها ليه بقى اهتمام الولد بنفي الدعاء الاول كان اكثر من اهتمامه بنفي الثاني لان في الدعاء الثاني بكونه لا يكون مثلها ففي فائدة يعني كونه ما يكونش مثل الجارية في فائدة فيها يعني هو ما قالش ايه ما قالش يا رب لا ما تجعلنيش ما تستجيبش لأمي وما تجعلنيش مثلها هو ترك ذلك وقال الله ما مثلها ما نفاش الكلام اللي هي قالته ليه بقى لأن هو هي نفسها في وجه مهم أوي وجه جميل أوي في ان, إن هو مايرفضش دعاء الأم الثاني رفضه للدعاء الأولاني ايه هو؟ ان في فايدة في انه لا يكون مثلها هي مسألة تجنب البلاء لان هي لما تقول الله لما لا تجعل ابني مثلها هو ممكن ما يهتمش او لن يؤل يعني مش راضي عن هذا الدعاء لا لا تجعلني مثلها وأنا اتمنى اكون مثلها لكن لما هي تقول لا تجعلني مثلها ده مش هزعلني اوي ليه؟ لان هي فيها حاجات انا اتمنى من الله ميجعلنش مثلها فيها زي ايه زي مسألت البلاء يعني هي مبتلة هي هذه المرأة مبتلى في بلاء والبلاء هو اتهمها بالزنا واتهمها بالسرقة وتعرضها للضرب والإهانة وده كله من البلاء والأصل في الشرع ان انت تسأل الله عز وجل ايه العفو والعافية يعني في مسألة تجنب البلاء بأمر مشروع ان الانسان يعني في وجه في الدعاء الاولاني الولد محبش انه ينفيه بنفس القوة اللي ارادوا انه ينفي بيها عن نفسه الدعاء الأولاني ذلك أن البلاء أمر على الإنسان أن يسأل الله فيه العفو والعافية ولا ينتظر البلاء فهذه الجارية كانت تعرضت للبلاء ففي الدعاء بما دعت به الأم يعني امر يعني تستجيب له النفس في دفع البلاء عن ابنها فذا أمر لا يعترض عليه لأن في وجه مقبول فيه اما الرجل فلانه علم من غناه وصحته وجماله ان التجبر والتكبر ملازم لهذه الصفات فنفع نفسه هذا الدعاء نفيا قاطعا فلذلك النفي عن الدعاء الاولاني الحقيقة كان اشد والاهتمام باكبر من نفي الدعاء التاني لأن في الدعاء التاني زي ما قلت لك فيه وجه مقبول وهو سؤال الله العز وجل العفو والعافية مما تعرضت له الجهرية من البلاء وده أمر ظاهر جدا في الشرع مش عارف الـ الـ النقطة دي واضحة ولا, ولا أوضحها فهنالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهنالك في اللحظة دي بقى تراجع الحديث يعني ايه تراجع الحديث يعني الام والابن بدأوا يتكلموا مع بعض ودي الحقيقة فيها معنى خطير جدا جدا يعني الام بدأت راجع ابنها في الكلام يعني عايزة تقول له ايه انت ليه قلت كده والولد يقول لها طب انت قلت ليه كده طب انت ليه كده وكأن في حوار بقى بينهم وهو الولد في المهد أصلاً في سؤال هل إقبال الصبي في المرة وفي الأولى مقصود به الكلمة الأخيرة مش واضحة المشي نزل ومشي لا لا ليس ذلك المقصود لا لا الإقبال يعني أنا لو بتكلم معاك ونظرت إليك باهتمام واسغيت لما تقول وبدا من من من عيني وسمعي والتفاتي الاهتمام كان ذلك اقبالا واصل هقولك ليه هقولك لل... لأنه المشي في الحاله دي ما كانش هيضيف جديد يعني يعني لو إن المراد بيه إنه نزل ومشي ما كانش هيضيف جديد للمعجزة العميقة جدا اللي ظهرت من, من أحداث الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهناك تراجع الحديث كلمة تراجع الحديثة ان بدأوا يناقشوا بعض بقى يعني بدأت الام تناقش الطفل وبدأ الطفل يناقش نعم نعم صحيح يناقش الام ده معنى ايه؟ ده يوقع في نفسك ايه؟ يعني انت ايه اللي يقع في نفسك لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هناك تراجع الحديث في حاجة مهمة اوي اوي المفروض تقفز الى زهنك لما تسمع ذلك الحاجة دي الحقيقة هي ان, إن لا مش كده ان الام كانت لا غير متعجبة من نطق الولد يعني الام بتراجع ابنها الحديث وهو في المهد وبيرضع وبتكلم كده وبيقول لها لا وبيدعي هو وبيعترض على الكلام اللي بيتقاله وبيقبل على الرجل وينظر اليه ثم يتأمل ثم يقول والأم تقول له انت قلت كده ليه ويبدأوا يتفاهموا مع بعض وكده فده معناه أن الأم لم تتفاجأ نعم لم تتفاجأ ولم تتعجب أبدا من حال الولد والحقيقة ده يعني ده يعني أفرحة في صدي من شوية وأنا بقرأ الحديث يعني قلت في نفسي الأم لم تتعجب ليه من, من حال الولد وده أمر غريب جدا الحقيقة لأن هي أم طبيعية خالص يعني فالحقيقة يعني اللي وقع في نفسي ان الأم عهدت من هذا الولد مثل هذا من قبل يعني وكأن الأم علمت من هذا الولد أنه يصدر منه مثل هذا من قبل وإلا كانت تعجبت تعجب شديد جيد فالأم يعني حصل من الولد ده مثل هذا من قبل أو ما يشير إلى هذا من قبل حتى لا يبدو مثل هذا أمرا عجيبا مستغربا نعم فهناك تراجع الحديث اسمع ليه ترجع الحديث؟ يعني خلي بالك ليه ترجع يق... ممكن الحديث يقف عنده هنا لكن ليه ترجع الحديث اسمع كده؟ عشان المعنى اللي انا اطريك عليه دلوقتي ده وعشان لما الام والرديع يتكلموا مع بعض ما يتقلش ان نطق الصبي في المرة الاولانية كان مجرد هفوة كده ومرت او غلطة او سحرة اتعرض له الولد مثلا او شعوزة او شيء من هذا القبيل انما لما ترجعوا الحديث هتعلم انت الوقت ما تراجعوا ازاي وتكلموا نفس الكلام وتنقشوا فيه ده دل على ان كلام الولد كلام صحيح وحقيقي وواقعي وناتجة عن تفكير وناتجة عن وحي وإقبال زي ما احنا شرحنا بالزبط مش مجرد حاجة حصلت طرقة كده أو عرضة واختفت أو حاجة حصلت يعني كشرارة الكهرباء او كده او حاجة دخلت في باب الكهانة أو الشعوزة أو السحر أو الأبواب دي ده كلام صحيح حقيقي واقعي ناتج عن فكر وتعمق وتبين وإقبال اسمع بقى التراجع كانت ازاي قالت أي الأم بتقول ابنها بتكلم ابنها بقى خلي بقى حوار بينهم دلوقتي مر رجل حسن الهيئة فقلت أي أنا يعني فقلت أنا يعني أي الأم اللهم اجعل ابني مثله فقلت أي أنت تتكلم ابنها الصغير الطفل الرضي فقلت اللهم لا تجعلني مثل ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي فقلت أي أنا أي الأم اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت أي أنت تتكلم الطفل الصبي الرضي اللهم جعلني مثلها عايزة تستفهم بقى يعني انت قلت كده ليه في الموقف ده قال أي الصبي إن ذلك الرجل كان جبارا هي دي بقى لأنا أقول لك عليها كان جبارا دي اللي علمها بالوحي هيعرفها ازاي دي كلمة جبارا دي هيعرفها ازاي هاجبها مني لابد وأنه وحي وإلهم من الله عز وجل فقلت اللهم لا تجعلني مثله ده كده طبيعي يعني أنا مش عايزة بقى مثله لأن هو رجل جبار فمدام جبارا وقد اوحى الله الي بذلك بعدما خدت كل الاسباب في السبع تامن مراحل اللي انا مرد بيهم فقلت اللهم لا تجعلني مثله وان هذه اي الجارية الأمة، يقولون لها زنيتي ولم تزني سرقتي ولم تسرق كيف عرف انها لم تزني ولم تسرق ايضا هذا وحي من الله عز وجل لم تزني ولم تسرق نعم فقلت اللهم اجعلني مثلها وهذا الحديث متفق عليه انتهى الحديث هنا هقولك بقى في مراجعة الام لابنها قعد المعاني الجميلة خلي بالك ان هذه الجارية اه نقدر نعرف ليه الولد قال اللهم اجعلني مثلها ايه الصفات اللي في هذه الجاريه من هذا الحديث تجعل الطفل الصبي يقول اللهم اجعلني مثلها. هل مجرد انها لم تزني ولم تصل خلي كده بيقولوا ان هذه يقولون لها زنيت ولم تزني سرقت ولم تسرق هل هذا سبب يخليه يقول اللهم اجعلني مثلها يعني هل الانسان المتهم بالزنا وهو لم يزني او المتهم بالسرقه وهو لم يسرق هل ده انسان يستحق ان انا اقول عليه اللهم اجعلني مثله هل ته سبب كافي يعني يعني لا اعتقد ان هذا السبب كاف ولكن خلي بالك بقى ولكن هو قال كده علشان يعرفك انه عرف انها لم تزني بوحي من الله عز وجل وعرف انها لم تسرق بوحي من الله ايضا عز وجل بدي الفايدة بتاعت الكلمة دي انما ايه الصفات اللي في الست دي خلته هو يقول عليها اللهم اجعلني اسمع باكد اولا الورع صفة الورع التقوى والورع ليه؟ لانها لم تزني ولم تسرق ولم تعصي لها عز وجل فيبقى فيها صفة الورع والتقوى لانها علم ذلك بوحي من الله فهذا يقيني وخلي بالك هي عندها اسباب الزنا واسباب السرق لانها جارية أمى مملوكة ووضح أنها فقيرة وملهشة عزوة ولا حد ينصرها بدليل أنهم ضربوها وساقوها واتهموها وأساءوا إليها فهي عندها كل الأسباب اللي تخليها تزني والأسباب اللي تخليها تسرق كما عند كثير من الإماء, من الإماء ورغم ذلك ورغم فقرها ووحدتها وكونها أمى الى انها لم تزني ولم تسرق وكانت من الورع بمكان دي الصفة الاولية الصفة التانية مسألت الصبر اللي احنا كلمنا فيها انها لم تجزع ولم تتشك ولم تدافع عن نفسها فصبرت صفة الصبر والحلم كانت الصفة التانية فيها الصفة التالتة موضوع الايمان انها امرأة مؤمنة والإيمان جمعين من قول الله عز وجل من قولها حسب الله ونعم الوكيل لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وبالūantly مؤمنة ولا مش مؤمنة سفة الإيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وبالū layer ما قالت حسب الله ونعم الوكيل كأن الله عز وجل شهد لها من كأن الله عز وجل شاهد لها بالإيمان الصفة الرابعة عدم خشية الناس هي لم تخش إلا الله عز وجل ولم تلجأ إلا إلى الله عز وجل الصفة الخمسة موضوع الاخلاص لأن الناس يزهدون في الفقراء فليما تجد المخلص لا يأبه بالناس ولا يهتم لهم فهي لم تهتم ولم تأبه بالناس ولم تحرص على أن يكون لها قدر عند الناس فهي تتمتع بصفة الإخلاص كمان هي من المساكين هي من المساكين حالها يدل على إنها من المساكين والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وذلك لأن المساكين قريبين من الله عز وجل وهم أدعى لألا يزدري الإنسان نعمة الله عليه وتجد فيهم العلم والحكمة كما أنهم بعيدين عن الرياء بعيدين عن الترف بعيدين عن آفات المال والعلم كمان في صفة سبعة انها مستجابة الدعاء هذه المرأة مستجابة الدعاء تقول لي منين اقول لك تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره وهي شعثاء غبراء مدفوعة مطارضة متهمة يعني فيها فوق الصفات كتير لو اقسم على الله لابره اي مستجاب الدعاء عند الله عز وجل وهي تكون بذلك مستجابة الدعاء فضلا عن أنها تأكل حلالا إذ أنها لم تسرق بدلالة قول الصبي ولم تسرق رحيا من الله عز وجل الحقيقة ده كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ودي كانت صفات المؤمنين اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم بالرحمة اللي انت لابحتها دلوقتي في الحديث في الدنيا وهي نبراسا ونورا ودلالة وتمهيدا وتوطئة لما سيكون من رحمة الله الكبرى عز وجل يوم القيامة ان شاء الله اسأل الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله والئك هم اولو الالباب هنقف هنا ان شاء الله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 أحييتنا وأجعله الوارثة منا وأجعل ثأرنا على من ظرمنا ولا تجعل مصيبتنا فيدي ولا تجعل الدني برهمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين سبحانك الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله